موسوعه ا ل ن ا ليغفر ل ك ا ل ل ه ما تقدم من ذنبك و م ا ت أ ل ا و ي ت م نعمته ع ل ي ك و ي ه د ي ك ص ر ا ط ا م س ت ق ي م ا وينصرك الله ن ص ر ا عزيزا ا هو ل ذ ي أنزل ا ل س ك ي ن ة في قلوب المؤمنين ليزدادوا قلوب ليزدادوا إ ي م ا ن ا مع إ ي م ا ن ه م ولله جلود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها ا ل د ي ن فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء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 فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيء لنراد بكم برا ونراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أ ن لن ينقلب الرسول والمؤمنون و ا ل م ؤ م ن و ن إلى أ ه ا ه م أ ب د ا و ز ي ن ذ ل ك في ق ل و ب ك م و ا ل ا ظن ا ل س و ء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكيفرين سعيدا ولله ملك السماوات ولو ا أ ر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إ ذ ا انطلقتم و الى مغانم ل ت أ خ ذ و ه ا ذرونا نتبعكم يريدون أ ن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا ق ل قل ل ا ل م خ ل ف ي ن من الاعراب ستدعون إ ل ى قوم ل ي ب أ س شديد تقاتلونهم أ و يسلمون فان تطيعوا ي و ت ك م الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا لما ليس على الاعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر ومن يتول نعذبه عذابا لما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا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 فعجل ّ لكم هذه وكف ّ ايديا الناس عنكم ولتكون آ ي ه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخري لم تقدروا عليها قد حاط َ الله بها وكان الله على كل شيء قدير ا قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ لَ ولا ولا نصيرا س ن ة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا وهو الذي كف أ ي د ي ه م عنكم و أ ي د ي ك م عنهم ببطن م ك ة من بعد أ ن ظ ف ر ك م عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا و ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطاوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم م ع ر و ة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على ا ل ك ف ي ر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا م ا ه م في وجوههم م ن ث ر السجود ذلك مثلهم في التوريث ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كزرع ن خ ر ج شطاه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع, يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم منه م غ ف ض ه د ك و ر ج راتب ا ل ا